غضبوها اللي يضمها ولاد جيلها غيرها امها غضبوها اللي يضمها ولاد جيلها غيرها امها أم الام الرحوم كل طيب تحتويه امها الام الرحوم كل طيب تحتويه لله عفو هم ما شلت الوبتهم وما ودها تساعد ولدها بي شي وتهتميه اما لكله كل شي وحبها بها نبض حي ولا طلبها ما طلبها ساعي يطلب تشتري كفحت فيها الحياه سوت له المعجزات كفحت فيها الحياه سوت له المعجزات وانتا اخر ما تنام الليله كلها تحترين وانت اخر ما تنام الليله كلها تحترين دبي والجمع غشاها دبي والجمع غشاها بتنسى حالا من جاء خذنا لمها يكتسي خذنا لمها يكتسي آه <متحدث> من بعد ما شبع وده واستوى وكبرت عبوده صار متزوج بعذرا لا معاها تصير ومن بعد ما شفت عوده واستواه كبرت عوده وصار متزوج بعذرالا معاها تصير إيه نسترهم من وفات له يوم نجوى ما صفات له لو قالت له أنا بغا بيت نمك ما تجي كفصي ربيت حرة ونشوفا لم ضرة قطط لو دمرت لو سوى كل اللي تبي ولن شخصيته ضعيفة وامها شبه بالكثيفة متوانا لو دقايق يطرد من ترتجيه وقام سوى له جريمة شلها شالت غريمة وعب وصلها الرعاية صوتت له يا ولدي هي يا وليدي وانا انترايح قالتها والدمع سايع يا وليدي وانا انترايح قالتها والدمع سايع يا وليدي وانا انترايح قالتها والدمع سايع قالت والتفت فيها وراج بردمتني كرسي فيه قال انا رجال تاجر من شغل بين المتاجر وان بغيتيني بحاجة هذا ردني واطلبي هذا ردني واطلبي هذا ردني واطلبي ولا سمعت جرح شعوره طاع ذممره شعوره وابتعد عنها وقف فوق كل ما سوت نسيه هملم ما هي حسافه وصف ذوال انفراد فما يسأل عليها ولا تلا نور الوجه فما يسأل عليها ولا تلا نور الوجه والليه يوم ادخلوها بالرعايه وانشدوها والليه يوم ادخلوها بالرعايه وانشدوها قالت ذنبر حزينه ولدي والله هدي قالت ابن برا حزينه ولدي والله هدي عندها اشغال كثيره وكم حلته يديره وعذرته بما فعل بدام امراتي يدي وعذرته بما فعل بدام امراتي يدي ومن ولاه كل هم من اكتساها واصبحت في وضع موسف وضع ما تحسد عليه وقف اللي انبهت آثر عشت ذن شبوع واسر لنروح الظهر فاغت من جسد طاهر مزيد آه لكبر لك يكبر سعادها مت لحظة كفنوها ولا بقى يا كودلي لن يرغب لها وجفاها لن ما قد رجلها لن يكذل بالمهل لن زمان <تصفيق> تشير <تصفيق> له كر من ليل مارك في خيالي واستقارك شرقت في وغربت في خيره وسين والله يا عالم مصيبه وجعه فعلا غريبه منها تبكي كل عين جرحته بالنبي ولكن الكلمه الاخيره ترددوها بكل لذيره وقولوا من يبغى رضا الله يا اطلب رضى والديه wa ghara dallah ya wa wa walide